كاذب يبطل الباطل ولن كره المجرمون اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه ردفين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 يوشكُم النُرَاسَأَمَنَةَم مِنهُ وَيُونَزّلُ عَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَل يُطَههِرَكُمْ بِهِ وَيُزهِ بَعًاكُمْ برِلِذَ الشَّيطَانِ وَلَ بِ طَعَلَ قُلُ بِكُم وَيسَبّتَ بِهِ الأأَقُدَ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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا قُلْ اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَمَن يُشَاقِطِ اللَّهَ فَيُصْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ شديد ذلكم فازوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذبار ومن i síguem dybrew الا dond uma estajona dropada o desconegado ilocet shei de farada a tor ifia a tesiça agonada فلم تقتلوهم ولكن اللَّهَ قتلهم فما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا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 وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُنْيَأَنَّ عَنْكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا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 ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا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 فاعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن تخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ o queしかinek, vis qu** vos Allahs best거든, que el masooo de vos وكم فرقا لما يكفر عنكم سيئاتكم ويوفير لكم الله ذو الفضل العظيم واذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك وَيَنكُرُونَ وَيَنكُرُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا طَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا سَاطِيرُ الْأَوَّلِ كَإِذْ قَالَ اللَّهُ مَأ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْضِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أليم.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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَانْقُلِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْثُرُونَ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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينفهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت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 مِن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ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 وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَنَّ عَيْنَيْكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا فَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ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 i see what you don't see, if I'm afraid of Allah, and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 إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَلَذُوقُوا عَذَابَ الْحَدِيقَةِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ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 Kذbوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله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 مَن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَتَبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَا سَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يحب ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم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 تَميعُ العليم وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعَكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَفْسِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَطْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن رُسُلٌ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا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 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يسطن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة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 مما أخذ منكم ويغفر لكم فالله وفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم فالله عليم حكيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَى وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَانِ لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميساق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 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم